وما تفرق الذين أُوتُوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أُمِرُوا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصَّلَاةَ ويؤتوا الزَّكَاةَ وذلك دين الْقَيِّمَةِ ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم مقاليدين فيها اولئك هم شر البريه ان الذين امنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاء